كلا إذا دكت الأرض دكا دكا يومئذ يتذكر الانسان يوم يتذكر الانسان يومئذ يتذكر, الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان قدمت لحياتي يا ويلك في هذا الموقف يا ويل ويلك إناد إن الله على النار وعلى أهل المحشر أن الله جل وعلا قد غضب على فلان أين المفر من الله أين المفر يا ويلنا إذا قبلنا على الله والنار تنادي يا ربي ذرني أعذب من عصاك يا الله اللهم ارحمنا في ذاك الموتف ولا تجعلنا من أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين أي قدم سنشير عليها على أرض محشر إن نادى الله علي وعليك وعليها أننا من أهل النار أي أرض تكلنا وأي سماء تضلنا إن أقبلنا على الله بمعاصينا ونحن سمعنا ورحمتي وسعت كل شيء ونحن سمعنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ما صدكم إلا الهوى وما صدنا إلا الشهوات وما أبعدنا عن الله جل وعلا إلا طول العمر وتباعد السنون وحصول الطمأنينة إلى الدنيا يقول صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ قول الله جل وعلا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً يقول حبيب صلى الله عليه وسلم يخرج من النار عنق من بطلها وينادي له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق سيقول إني وُكِلْتُ بثلاثة إني وُكِلْتُ بثلاثة بكل جبال عميد اللهم لا تجعلنا منهم وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين, وبالمصورين. ويا وياويل المسوّرين لو صوروا أعراض الناس والله لا يسألنا عنها عند الله لهم لو خرجوا على الدنيا وبثوا أفلاما ومسلسلات وإباحيات وحرام ينادي على ثلاثة إياك أن تكون منهم إياك أن تكون منهم فوالله إن عذاب الله شديد وإن عذاب الله لا ينقطع لا يفتر عنهم وما هم منها بمخرجين لكن قال نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم